بسم الله الرحمن الرحيم كبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير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 ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى ترجع البصر وكوتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا جعلنا ابوجوما للشياطين واعتدنا واعتدنا لهم عذاب السعير وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ نَارٌ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيْهَزُ مِنَ الْغَيْرِ قُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْزٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَا وقد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل من كنا في أصحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم لهم مغفرة وأجر وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ اِجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاةِ من خلق وهو الرطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فانشوا في مناكبها وكلوا من رسقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخشف بكم الأرض أن يخشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرُوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبَغْ مَا يُمْسِكُهُمَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور هذا الذي يرزقكم إن أنسك رزقه بل لجوه في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي مَن يَمْشِ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عَنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَى نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَةُ وَجُورُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ الار ايتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا امنا يا او رحمنا فما يجير كان في دين من عذاب قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِيهِ ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَايتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا